لا يزيد عن العلم وعن التعالٍ من الإسلام ولم يدري بالمحترات كتنا ولا لا يظن أنه لا يحضر يقع هذا كثيرا وربما يقع العجاء ولكن لأن لأن رجلا صائما وأكل من الطعام غريب. فقال له قائم احتفائي فقال انا الطعام لا اظن انه ولو انه حقا. اتكد انه ولا اتكد انه طعام غريب. اتكد ان انه حقا انه ما يكون اكل مساء. يقول <تصفيق> الى ساغر رجل ساغر في احا. وتغفض. فليستقل هذه ثلاثة ثلاثة. فظل ان حقا انه ومن سافر لاني لم يخطئ لاني من فقه ويحكمنا ان الايه عامه يقول الايه عامه لكل سفر اذا كان سفره من فقه لما ذكرنا سواء اشترى افتياح او مرجع فان له انفقه اسم سفر لكن يكره طهات شديدة أن يساجم لأني أن يقتل. يقول رم ضيع السنة في صيف شديد زعنس سوف أسافر حتى أستغل هذه الأيام وأقضيها أيا منها. لا لرملة هسهاء ولا لحاجة فيه ولكن أريد أن فتناول هذه المخطرة في أيام من حتى لا أشعر بصعوبة الصيام وبأيام الشتاء وخفة الصيام أقليحة ولا لهم أزر ولا لهم روضة وتمر على عاصية وإن كان مباح له ذلك وكذلك كان عقل القصوى لأن الأجل مع مشقة يحتفظ بواعقه وصامم عن المسلمين، فهذا ما يفعله كثير من الناس في هذه البلاد في الأيام في رمضان يكون الضغط فيه الحضر فيه شديدا يذهبون إلى بلاد فيها برودة ويكون لهذا البلاد الباحة والبلاد داخل الملعب النموذيه يقول إنه ليس فيها حرب لنحنون عن هذا رطيب وها حتى لا نشرب لصعوبة الصوم نقول إن الصوم مع الصعوبة وإقامتك في بلادك أفضل فيجب يحصل لك الأجر مع المشكل ما قال كل الناس الذين يسافرون في الطيارات يفطرون معانا من مشقه ونقطه يسير ما يتجاهل الساعه نحن قلنا ان المشقه تجري المستيسير لئلا اجرت مشقه فلهم ان يفطروا ولو كان ساعه وساعتين واما جطرهم معانا من مشقه فانهم جائزه كما ترون من ان اسم السفر الذي تبصر بها يجوز فيه الفطره ولكن أصلوا لنا من مشقة أولا يقول لتسألهم ما منشئ السوء كما سألنا ما يذهب للسماح ما وصل من السفر وشربناه وغير ذلك لكن هل لا يجوز للإنسان أن يقبل؟ و انا ما فيه امراه على نفسه كان السائل يذكر او قد غرض ان او قد شاهد هذه الواقعه ان كنا ما شاهدناه يمكن ان الانسان اذا وهو غطاء شديدا فانه يهتز سمعه وقع هذا في رجل إن كنت اعرفه انه ظنع ظمعه شديدا في عدة رمضات ثم للمع جاء وقد استدى ظمعه وقد حصل له ذا شرب ماء كثيرا دفعات يعني شربه بدفعه بقوة فكان أن نعم طبيعاً بعد ذلك غاصبها أو هقع موقفها قد يسمعه يعني لبعض من ظنع ظمعه شديدا. أن لا يشرب إلا ذراعة المتتعوثة قليلاً قليلاً حتى تعمل الحضارة التي في بطلة كبدة ثم بعد ذلك يشرب ويسد رمع يقول ما هو قول العامة قول العامة في السفر للظاهرية الظاهرية في السفر والآية والحديث وهل قوله ليس لمن بقصتهم في السفر أنه خاصة المضاجر الذي لأغلي عليه وكان بأن الظاهرية يستدلوا بظاهر الآية ويستدلوا بالحديث ليس لمن بقصتهم في السفر قالوا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام معه اصحابه ولم يفطروا الا لما تشكوا عليهم الفطر فدل على ان المراد أفضل على في الايه من افطر وكان كان على سفر فافطر وان الحديث مثمور على عند المراد بالاثم لا ليس فيه أدرعاً لا عداً للا شرقاً وليكن ما خصموا الذين ليس عندهم لا ليل ولا نهار. لا لا نهكم يوجد كثير من البلاد يطول عندهم النهار ويوجد من يطول عندهم الليل يوجد من لا يوجد عندهم الا ليل والنهار قليل أو ليس هناك نهار الا ضياء يسير وكذلك بالعكس ليس انهم ليلا الا جزء يسير اثر العلماء في ذلك هؤلاء بانهم اذا كان النهار متميزا الذين لهم الامساك فالامساك لذلك النهر لا دام مستطاع ذا إذا وذا إذا لم يستطع لأن كان النهار مثلا 23 ساعة ونصف نصفا نصف نصفا فإذا هي هذا صعوبة عليهم فيقولون عليهم أن يصولوا في الأوقات التي يقصر فيها النهر يعني يؤثرون رمضان يؤثرون رمضان ليكون غيه فيه يفترون بأجل العزم رأيس لا يسأل الإمساك ثلاثة عشرين ساعة ونفر فإذا أفتروا أفتروا لعزم المرض أو لعزم المشاكل ويا قصر النعام عندهم يا إهماع السنة صعب لأنه قد يكثر في بعض الأحياء يصوموا النهار من كذا ما يقرب منهم من البلاد إذا كان قومهم بلاد أقرب بلاد الهند كليا زي النهار على الليل يصومون اللي قدر النهار فيها فكانوا لينه النهار مستنفد فإنهم للي نفس الساعة ما يسمى صياح لكون يصومون اللي قدر النهار متوسط يأكل من بلادهم لكن كان لينه النهار مستنفد الأبدان يصومون النهار كله إذا كانوا يطيقونه أو يأخرونه الى الوقت الذي يطيقونه فيه إلى قصر لكن يستغلل هذه الكلاهات تكون ذلك إذا كانت ذالية ويتطيعون الصيام ويجيبه الصيام وله 20 ساعة برحكم صيام من كثرة النهار حوالي 20 ساعة لأنه يثق عليه يقول إذا لم يشق عليهم فإنهم يلزمهم بشكل ساعة وأكثر. وإذا كان ذي مشقة أفطروا وقضعوا الأيام التي يقصر فيها. إذا ساعدتوا إلى مكة على سيارة لن يجب أن أفطر مدة ثلاثة أيام أو أكثر. ما دلت في السفاق فإن لك أفطر. وكذلك إذا عفرت إلى مكة وأنت سوفى فالجعل استدمك. فإلا ذلك فقط ولكن لا تظهر الأكلة أنال مختلف بالنسبة للذكر في السفر للشيخ الإسلام أننا تعلم أنه لا يرى الله في إذا السفر قل نشأ وكان هو يميل إلى أن الحكمة تعبدية، فلا رأي يقول أن يكون السفر للمسافر، أن يكون الحكمة تعبدية، هل يصبح على من الصهييم أن السفر آمن؟ هذه في الأسئلة في التي في تعلق بالسفر. ونحن قد نرى ان القول الذي مني نرجح ان الحكمه المعلومه ليست تعبديه نص الله عليها بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا دل على ان الحكمه هي ازاله العسر فإذا كان هناك عسر فالذكر افضل والصوم جائز واذا لم يكن هناك عسر فالذكر أفضل هو الصوم جاهل الفتو يدر معدته إذا وجدت المشاقة فالفتو أفضل وإذا عدمت فالصوم أفضل إذا كان الصوم إذا كان الصوم زائده ما هو الأفضل الصيام أو الفتط فقدم أن الفتط أفضل لغى المشاقة لذلك المؤذن الذين يريدوا يحكي لهم أفض على الاذان إذا كان المؤذن سابقا على الأذان فستتقل فمن أفضل لا ادري هل يريد الأذان فهل يعرى أذان المغرب وبكل حال هم مؤذنون إن شاء الله معموله ويقبل قوله ومتى سمعت الأذان للفقر فأفضل إذا كان ذلك المؤذن لمن hoe we zullen weer later tegen hem hebben? Als hij als hij als hij als hij als hij als hij als hij als فهذا يقول هناك ونسل إلى سافر إلى عضاية عمره فبعضهم بيأثناء الطريق يفقل في يقتر فإذا وصل إلى مكاهم ومسافره يجب أن يرقل فيها يومين يأثر يع فيها ثمان ينصرهم إلى دائما دا ماسك العمره إذا فهم في الحرم وبعضهم يغلم بأنهم مسافر يجوز له الإفطاء وبعضهم لا يسترون على العطش والضغر فإنه هو الجوان بيانه المسألة هو لن نقوض الطعام الصائم ويختر حصمنا هذا وبكل حالها من قادر على الصيام خصوصا إذا وصل فهو الأفضل له فإلا الصيام بين الصائلين أفضل وما كان عليهم شقة يقول أنا جديد بلدي وليس لمعوى ويشبط عليهم ويستغل على مساعدة ويجب يجهدون لك نعمل ثلاثة المستقى ولكن لا تذهل الأكل يقولوا كنت عشفان وقد قلت قرأت بقمش حتى العشفان هذه اللغة ثانية صحيحة ثانية لا عشفان أفضل إنما عشفان لغة العالمية أتيت بها على اللغة العالمية يقولوا الآن كادة الملتان تكفت إذا خرجت من الرياض على طريق الحجار فإني فإنه لا يتحمل السير رضع ساعة من الزاحمية المثال معتبار الخروج من بلدته ألمانه يقولوا كل ما كان يلحق بالرياض فإنه هي حكمة كل ما كان متصنا بيها ما كان مستقلنا بينه ومين نبيه الرسافة لانه يعتبر بذاته مستقلا فذهنيه بذاته مستقله وكان الذي ما يراه ما يياه وان كان متوقع الذي كريم ان رم ساعه كما ذكر السائل س في هذه الحاله يعني تنال وتنال الى تجاوز ويؤثر ياتى اذا كان ان يرون ما لا بانجه لا يستر في الصوم لكنه يحتاج الى تناول الدواء فما الحكم الدواء ياتينا إنه ان بعض العاديه لا تفطر إلا إذا كانت تؤكل من الاذهان ومنه الاذهان اذا كثر من الله يفطر عندما يفطر مهما كان مغذية واما اذا كان حبوبا على شرابه أكدوا عليه الطبيب انه إذا لم يتنعوا الهجارة به النظر فهله أجزتاً ولو كان ما الله يتحذر من أفضل عامل بن كان عليه الطبعاً الحيوان لما سننا من, من العلم أنه لا من يفوق من لا ويقال ذلك. لما يدل أفضل عامل فلا يقضي من الله الحديث لم يقضي أرضه في عم الدهدي وإنصانه ولكن لا الكبير على أنه يقضي وأن ذلك من تمام التوبة الثاني رأه أذنب كبيرا من تمام التوبة أن يلدم وبذلك منذ أن يقضي فلن انتهى سنر المسافر وهو صائم، لكنه يشك عليه الصوت لا يجب أن يحصل إلى المنب من يتحمل لكن وصل به الخالق إلى أنه يلحقه مشقه كالمريض الحقناه بالمريض الذي صام اليوم الذي لم... لم يصمه الناس بعد يوم الغد مباشرة فهل هو جائز ما أنه انه يتعارض عنه فباقى اليوم يجلس لو صام اليوم الذي عليه الذي اخره أبتدأ ان أول يوم من ثاني يوم شباع شوال فالإجازة إن شاء الله فذي يقل هذات قولهم على أن المسافة إذا شاغر من بلده ولوى يقطع. في السفقة فميسترطون لهم إذا أراد الإفطار يمشي مسافه قصة ثم بعد ذلك يفطر إنما قالوا لا يفطر إلا إذا كانت المادة التي يقصدها مسافة قصة وليس شاقًا أن لا يتناول المفطمات حتى يقطع مسافة قصر لو كان كذلك حصل في المشقة هي ما في أذنية القديمة وما يُفتر حتى يصير يومين هي مشقة الصحيح أن المراد إذا كان قصده مسافة قصر يعني مسيرة يومين لأن المراحل القديمة إذا كان يقصد ذلك سمرج يومين إذا إلا الله يُفتر بعد معظم القرآن وقاله شفته هو السؤال في الهلكه وكنت بالنسبه يعني بالنسبه الى امتداد الرياض قرضك فما راح تنساه هذا القطع شيء انا وكان كان في ساعة ساعه ساعه ويكون من افطر بغدر شرعينا وفاته العمر نظم الله الذي له قضاه اخر قضاه الى شعبان من العام الثاني ولم يكن معنى ان عائشه كانت تقول كان يقول هذه الصوره نظم الله لا يقنيه الا بشعبان ذلك في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عمرها رضي الله عنها وهل يلزمه من تاخيرها ذكرت صوره الامنه عائشه رضي الله عنها من ذكرت عذرها وهو أنها كالسفر عليه تجعله صلاة في الأنفاجات الخاصة والعامة كأسفال أو حاجة مهنة فيه كاستمساء أو نحوه إذا لا تفضل أن تصوص إما للخدمة وإما الاستمدال وإما الاستفاد فإذا كان غشاباً قوته فإذاً يجب الزاخره نعذر كالسفر أو نحوه ولكن الميلاد لا شاء الله أشياء كثيرة نحتفظ بها إن شاء الله ولا ولا سؤال سألوا صلى الله عليه وسلمه من الله من الله صوم من الله صوم يقول لهي من الله من الله لهذا؟ لأن صوم هو إنسان لا صوماً يعني محتراق. لخلافه من ليس يفعل صوم كحرمين لا رأي حريصاً فلا حاجة أن تأكله. ترد كذا من بحار اذا تتمم لما تكون انه سلمنا لما مرك فاذا راينه قد غرق على الشط فلا نستر حتى نكله نقول الناس لا صور ويحرم قاتل قاتل قتل هذا فانه له صله ولا يقول اعاده القول الضامن لانه لم يرحمه ولم يدركه ما فيه من التفريق من المشقه وعدمها لكنت قد ادركت ان هناك تفريق بين المشقه وعدمها فقد هاجمت ان شاء الله وقد تكرر هذه الاسئله قلنا ان القول الضامن هنا ظهرنا أنه المختار وهو أنه لأن شقة يترجح الإصطار وأنه عذبها يترجح الإصطار جمعاً بين الأقوى من الأسطار يظن الشيخ أغمى سمسل إن الله سنسل نقوله ينسر ولكن هل يقوي هم لا الصحيح أنه يطبئ وإياه الشيخ الأسلام وإلا أنه لا يطبئ ودليل من قال إنه يقضي الحديث الذي صحيح صحيح البخاري ان عائشه قالت افطرنا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مطلعه الشمس فقال هشام هل قضىوا قال او من القضاء لماذا هناك بد من القضاء فشيخ الاسلام غيرهم من يقولون لا قضاء يقولون إن هذا من خلال هشام لن يثبت مغفوراً ولنما قال إنه يطرئي ولن إنه هشام لا يكونه برأيه ولا بد أنه أخذ هو الأبي عن غائشة شفاية هو اسمع الشيء هذا هو الشيء وهذه هو النهوات أثناء رأيه هشام عن غير التي هي جهدته وهو قد أدرش أسمع ولكن لا يعد عمل إلا بلا سوطة ورأته الله تفاطل بنت الرنة جهدتها أسمع وهو هشام من الله جهدته أسمع بنت رأني بك ورأة الدوية يقول الله بالعلم إنه لو أدركها وإن زوجته أدركتها ولكن الأطرم أنه لا مرتف ما إلا بعد عبد الله اللي ذبع لا ما مرتف إلا من سأخره في حضور سنة ثلاثة أرض عشبه الذي بعد مرتف إقصر عبد الله اللي ذبع وأن هذا يكون الأطرم شهر وآخذ عزم يقولوا كثرة سيطعا مسكين كنك دارا وهل يكفي اطعام المسكين وجبه واحده او لا بد من وجبته الصغيره انها يخدع اكله ان يطعمه حتى يشبع او وجبه واحده يقول بالنسبه للمسافر هل يمتنع ان لا اله ربه الناس وياكله الليل يقول الى كهذه المنعه وهو يأكل المسافر الذي بمكة فإنه لا نجاهة بل يأكل داخل بيته الثاني إلى المدى كذا قمنا بقول أن الكفار مخاطبون اللي مخاطبون لخطاب الشارع وأنهم آذنون وَأَلَا فَأَسْلَ مِصْرُمْ هَوْمَا كُفَابًا أَلَا يَقْرِ كَاثِرُ مَا, ما لا يقول لا يقضون على شأن إنها محاطة لانها برضوء السريع لأنها إنما يُعَقَبُوا الْعَلَاءَ إِذَا مَاتوا وَهُمْ كَفَّرًا وَأَمَا إِذَا تَعْبُوا فَإِنَّمَا مَكَلَّمُوا إِذَا إذا قررت الحائر قبل غرور بيهما يعمل قبل غرور بيهما تنسخ الحائر بلأت مات الإفطار هل تأهم بذلك؟ فلا كل حال يأذى من اكل وهو أمن من يرزمه الإنسان ولكن يتعلي إلاك الله ورحمه إنسان سهل أسئل عبقائك لأترى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المفطرات وهي اثنا عشر. الأول، رودا من الحيض والنفاس لما سبق. لا اله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام <تصفيق> على محمد. لا اله إلا الله، وهذا لله، والصلاة والسلام على en de verplichtingen van de verplichtingen van de verplichtingen منها ما هو خارجا ومنها ما هو داخلا ومنها ما هو عملا ليس لداخله ولا خارج ولا من قبل الله يعني اذا الرغم هذه المخططات وجد لها ثلاثه عشر قسما في Kijk, de kerk is op. We hebben een afrage van de afrage de kerk. We hebben een afrage van de kerk de een وغيب عن الاخطاء وتدع فانها اعمال ومع ذلك تسبب الاخطاء للصوت فان الذي اعماله الانسان يغفر به صوته وان يكون يكن احدا يدخله في جوده او يخرجه منه وَلَقَالُوا إِنَّكُمْ كَثِيرٌ عَلَيْنَا لِنَجِيَنَّكُمْ وَلَنَعْصِنَّكُمْ وَلَنَقِيَ أَنَا وَأَنَا وَاللَّهُ عَلَىٰكُمْ حَرْمَةٌ وَهِيَ عَلَيْكُمْ حَرْمَةٌ لَّهُمْ أَحْكَمُونَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ لَقَالَ فذلك ذلك لم يروا الهفرة بالهجامة ولا بالإستناء ولا بالإناء ولا, ولا, ب... ولا ب... بكل ما يحدث حتى الشيء ونحوه قالوا إن الصياء امساكم عن الأكل الذي هو يبهداء من بدن والحكمة الحصومة أن يحس الإمسان منه عن الطعام والشراب وجماع الاشارات وذلك هو الاكل وادخال الغذاء الى جوفه فلا يكون الصيام الا وان هذا كبيره هذا قولا لباب الغلبه و هؤلاء الذين يقولون لا يكون الافطار إلا بما يرسله إلى جوفه يظن أنه لا افطار بما هو خارج من البدن وقالوا علما ذلك ان الوضوء ومن ذاكره قالوا الوضوء انما هو من الخارج كان دليل الله يطيل نحوهما ذكر ذلك على الصارق من الداخل، وروى هذا عند رسول الله صلى قالوا الإصطفاء من الداخل والتقاع النظر إلى ولكن هذا الوضع لا ينطبق فإن هنا كما هو خالجاً كل من ذلك يفطروا إجماعاً كذب الهائب والنزائف لا خلاف بين الأمة أن الهائب لا تقول وأن الهائب ينطل صورها متى جاء أهم ولم يمك من النهار إلا أقل من ساعة بطل دخل صوم ذلك اليوم لأنه شيء خارجي دار يأخذ يوم من البلد من داخل البلد ومن ذلك جاء صوم منافتهم للصوم وبأنه مبطل ذا and به time the من like only hate من were thatna yahrab min albadan and that he aybah ta taik and when that thing and the money and وان ارسل ضلمات يحصل بها منبعه او تغلب امدا او ما اشبه ذلك اذا اردنا بهذه المغتبات يمكن ان نجدها قسمين قسم العله فيه الشهوه والتأويت من ليعن لهم، لأني أن الناس تتفعل وكان آكل الصوم بالطقي والهولانك أن الناس تتفعله والنفل من الصوم أو الصوم الله الناس فيه والنفل أيضاً يقطع من أن يزول حتى ذا والذي كي كان هو لله تعالى الذي هو سلام الوجود ومن اوكي و الثاني هو اشياء تنهي تنه كو او تنه ويحصل منها, منها شيء من التركية الفتور والضرص مثل الحيض والهجامة والطيئ ونحلنا فهذه لما كانت Lange kan het, als je het in de zin van een vijfde van een vijfde van een vijfde van een vijfde ربنا ان الخير والنفاس يجب عليه طال الصيام وقضاء ذلك اليوم ثلاثه ايام التي هي الخير والنفاس لاجماع الامه لقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اله ولكن امراه لن تصلي وتامل تصوم وفي لَنَا آيَاتٍ لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ وَفِي أَنفُسِهِمْ تتركوا تَنظُرُوا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَتَكُنَّ وفي الْخَلْقِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَمَا كذلك، حَيَاةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كُلُّ ذَوَاتٍ لَهَآجَلٌ وَكُلُّ عِنْدَ ولا لا تقل الصلاه فقالت اهالوريتنا انت قالت لست بهالوريات لكن يسال قالت كان يصيب ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلؤمم لقضاء الصوم و <تصفيق> الثاني الموت لحديث إذا مات بالآدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة هذا هذا للنظام الثلاثة الثلاثة إذا نعلم أن أنا أنا صائم. أنا صائم هو أن نلسك وما ولا نعلم أن نليس ليس امساكه لاختياره لكأنه ليس أطلق نيتا ليس له الاختياره لا يكون قد المطأ عمله والضبط على عمله ولا يكون صائما إذن الله لا يخطر منه بأي من سيامه لذلك اليوم من ما تطفلها هناك وإلا صدر المرس انتهى لا يقال انه محطط لكن قال قرأت أصير من أعمال كلها الثالث الردة بقوله تعالى لا يشفقنا يحبطن عمله الايه الا ادت كذلك كنهاتنها سوء يوم كنا نعلمها وهذه جملتها الصف لنعلمها علينا في تقول تمنها اصييا ف وَضَطَنَهُ الْمُؤْنِ يَكَانَ عَلَى الْمُؤْنِ وَكَلَٰلِكَ وَضَطَنَ الصلاةُ وَيَسَنَّهُ لِصُلَاةٍ هَوْكَنْ عَنِّنَا صَلَاةً وَمَا أَسْلَى نَعْدِكَ وَإِلَّهِ يَا كَلَامٌ طَوِيلٌ أَمَّ تَعْرِيْهُ هَا وَكَلَٰلِكَ لَا تَحْصَلُ الْمِهَرْ إِنَّهِ فهو عهداد المستقبلن يأتينا في آخر الهتاني في الله الله بحظه الموكت لا يهزم الموكت من الصحيح هو أنه لا تدريد جه فصوله وقامنا على هذة يؤمن الله للتألة إلى فنة وكأن من أن نحن يتنهل وكأن يعيد أن يعيد الله على الصحيح ويؤمنه لأن يجدد مرؤه ويؤمنه لأن ينفر الإسلام دخولاً أولياً كأنه زحراً من الآن وهذا يؤمنه لأن يأتي لنقيتنا ونال النسيء قال لهم هي حالك دخل المسلم <تصفيق> وحتى حتى أنهم كما قالون يأطنو إن كانوا من المخلوقين الذين قوم في لا مبين لهم وهي الرنة عن الصيام. الذي هو كر المسلم ويكفر باب اسلامه لانه لديه مقيده وهي انكار جزئيه من الايات الاسلاميه وان كان هي ايضا تفسيرا لا لا يعتنى عباده كلها شاء الله الرابع العزم على الفطر نص عليه قال في الفروع انفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرب قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك جزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرب كان محطبا ليس لأكل ولا شرب ولا, ولا استخدار ولا إخدار بشيء وإنما هو رجل القلب سأل أصبح صائماً إما ظلاً أو نهلا إما لغض الله أو لأيه هي إنا إنها غير لنا على الإخطاء إما لغضب وإما لغضب إما أنه أحسن لغضاً سبيداً غير على أن يخطر لغضب النظر of is er, want ze hebben en de we hebben en de we hebben we hebben we de we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben we hebben de de أولا يفكر بهي ورمها رباً أولا يفكرها ذلك عذرنا على تناول محطة لكن ما يفكر ما قدر على ما وتم إنساك نقية يومه نقلت عن يومه لماذا؟ لأنه لا جزء من يومه خلا ميلا بخلا علمية والطور لا بد أن تكون فيه نية الإنساك من أول النهار إلى آخر النهار وإذا كان له جزء من النهار ليس له نية وإنما هو آزم وعلى أن يغفر فقال لا طال ذلك الجزء وتنعه بطيئة ذهاته لأنه هو صحيح ولو كان لن يأخذ ون يتنعو وإننا عظم لقلبه لذين صحيحوا قيامه وقالوا إن إن أصرار لا يبقى إلا بفعل ما ننهيه عنه هي وهذا ما فعل شيئا من المنهيه عنه ذو السيارة المنهيه عنه مثل الأكل والسرط والضطئ والاستركاء ومن اسمه لنكر هذا لم يذب وإنما نوى هو لم يحقق والجواب أنه لما نوى هذا قلت الله سر أنه وقفت الثلاث وقلت على الصحيح إن إنساناً لو صلى رسالته من الظهر ثم غيظاً على قطرها الله قلت فقال إياد الثالثة فإن النيّة شعب للعبد إنما الاعلان بالنيّة الخامس التربد فيه لأنه لم يجز بالنية ونقل الأثرم لا يجزه من الواجب حتى يكون حازما على الصوم يومه كله قاله في الفروع هذا نسميهم من اللي قاله هو السرام لهيك فرصة لأم أثناه قلت لك أنه لا ترد له الصلاة نقلت لسانه عندما صنع رسالة وسمعت ثم تردت هل أستمع بيها أن أخطرها فتردده على أغضى نيته والعنى النصروي لا بد أن تستمع بيها النية إلى آخر فلن نعرف أن توجد نية كاملة فوزنا من ذلك الضطلان على نحن كذلك الصوت فردنا بأهل وإنها سواء كان مذلاً أو فرضاً هل أبطأ أو أبطأ صومي هل أستبق فيه أو أبطأ سواء عذلاً كما مرمو سفر أو لقاء عذلاً كناصية فتردد هذا أرام النية التي هي جنطل لصحة العالم إحرازات التي تأخذ من المنن إخراج القيء عنه دورنا إذا حراج من غير احتيار العلوم أن القيء إخراجه قد يكون بفعلاً أو بغير شعر فإذا أدخل يده أصدعه في فنح إذا أن أوصله إلى الأدنى هرقه وطفلته ثم من آثار ذلك قال الله في بطنه خرج من جوزه هو شيء إما نائر إما الطعام قليلا أو كثيراً وهو قدر جبعة أو نحر وصدق عليه أنه استقع وهكذا لو وضعه له مثلاً تحت بطنه حتى أو رص أو رمز بطنه بشيء حتى خرج الطعام من فنه فان ذلك تعمد للاخراج القيء وكذلك كما شم شيئا وتكرر شمه عمدا منا عاده انه ياخذ مع شمه القيء وذكرت ان المسلمات لها رائعه تحركها في اليوم لا يكون تترى بسمها وتعم بسمها فإذا بس كان من يخور جرقيء من الجوف فإذا فعل ذلك فقد أنطل صيانه قيل إلى سبب المطلع أنه استفرار قد يكون له فيه من ذات وقيل إنه إذا هو لأجل لأجل أنه لا أجل أن يحوذ أو يرجع في ذنه شيئا بعدما يحوذ قد يلقى في ذنه شيئا من طعم ذلك إذا يلتجعه ويكون قد يتمع شيئا بعدما خرج ويكون حالا فإذا اشاء او علفا تدل على ادلا نقول النبي عليه الصلاه والسلام يعد الحديث زامنا كان عندما اخوان جاءوا كانوا يجدران كيانا هذا وند اخرجه هو السابع الإحتقان من الدبر نص عليه ولذلك لان الدبر من هذا إلى الجوف إذا احتقن من الدبر بماء أو غيره وصل إلى داخل جوفه لقد أدخل إلى جوفه شيئاً منا. جنسه يتغذى بهذا اشبال اكل وان كان الدمره وان كان الاصر ان الدمره لخارج اننا هو لخطه لشيء المفتقنى لا للامحاد لكن لو قال ساحتقل كثيرا ما يوجد احتقال حقه تخرج من الدموة تدخل في الدموة لأجل الإسهال تسهيل أو نحوه يعني يحصل بها إسهال معتاد فإذا أدخل شيئاً من المساحلات مع دموانه ثم وصلت إلى داخل الجوز سواء أدخل الإسهال أم لا فإنه ينطل صومه بذلك ولم يذكروا الاحتقان من, من الاحذير يراك الرجل لو احتقن من احذيره وهو ثقب لك فانه لا يثبت وذلك لان الاحذير ليس منبذا الى الجوف لان البول الذي يخرج منه انما هو من النهايه وليس للمدارة منفذ الى الجوف الذور يجتمع فيها عن طريق قصر عن طريق قصر لن تصقه بمطوبته حتى يجتمع فيها ثم يحرج مع هذا المنفذ الذي هو الاحذين فإذا أدخل من احذينه شيئا وذا انه لا يبطل لأنه لا يتر إلى داخل اليوم ولما نكرهنا الحقنة لذلك لا نتكلم على ما يسمى من حقن النعوهة بالإبر فإنها تسمى حقن لنتكلم عليها ظلناه الهبن لأنها لم تكن معروهة عنده ونفكه أن هنا علاجات تدخل عن طريق العروف يرى عن طريق البدن بواسطة هذه الإباب لكن لما حدثت فعلاً وأصبحت لما, لما تدخل إلى داخل البدن أو داخل الجوف. تحتاج أن يتكلم عليها علماءها هذا الزمان فقبل عشرين أو ثلاثين سنة كان العلماء يجلعون منها مطلقا ويقولون إنها تنقل الصور ويعللون بأنها إمخال لشيء الى اليوم ينجسه مما يفطر الى ادخل مع الهب ولو قد فان ما تحتويه الامرات وروا كان من راح السلسي الى ادخل مع الهب الى الهب يفطر فيقول النشايح قديما الشيخ حمد بن راهيب والشيخ من بعد قبل خمس ديارة، خمس وعشرين سنة نحو يحكمون بأنها مغيرة كلها أين كانت سواء هل عقل أو, هل الوليد أو, هل أو هل هي الوالد أو العوض أو في أي مكان وادركناهم قبل خمس وعشرين قبل ثلاثين سنة لا يرحصونا للصور بأن يستعملوا هذا الضمات ويسمى الضماتاً وحقاً لا يرحص وينزمونا بالتشعيات الكبيرة بأن يدعونا المدرون وكذلك الأطباء ليلاً لأجل علاج من يشتكي. هكذا كانوا قالوا لكن في الأخير نظروا إلى محتويات هذه طلب قالوا إن منها ما هو غذاء لأضرار جلدية أو جسدية أو لأجل ويسمى مهدئا او مسكناً لذلك الذي عبدالنبي الله للجسد أردح ذلك ولذلك ما هو مقوم او مغذن أردح ذلك فالجائب الثاني مغطئاً دون الاول فقالوا لا تفضحوا الإحباب إلا إذا كانت مغذية أو مقوية وذلك أنك الضابا من الإضافة قد يقوم مقام الأكل مقام الطعام والشراب الشراب فإذا كان كذلك فإن ذكي تكسب البدن قوة بعد هزال وتكسبه قداء بعد الجوعا وتقوم مقام الأكل و الشراب فالحق بآل الطعام وتكون محطرة أن النتيج فعال يمر من معين كوجع ذنس أو عين أو قذن مثلا أو جل أو طاحة أو ما أشبه ذلك علاجها يهدئ ذلك الألم الذي في النساء ويسكنوا وضرب ذلك العلم أو ما أشبه ذلك إذا تلحق تلحقوا بالمخطبات فجعلوها بمعزلات دواء الجرح فإن الأولين أباعوا أن يداوي القرحة في بلده إذا كان في يده مثلا أو في صدره أو ظهره قرحة يأخذ منها دماً أجهدوا أن يأجاد عليها ضماداً ودواءً او ما اسمها يكون مسكنا لها فقالوا إن هذا وان كان يدخل في داخل اليوم فهو بمنزله المراهم وبمنزله العلاجات التي على القروح وذلك دعنا السائل والاطباء متخصصين وفرقوا بين الامر هذا التهريب لأنه مهدئاً مسكماً فلا سلطة لهم بالعضاق ولا يدخل فيه الجساد ولا يقصد غمتاً ولا خذاءاً وإنما نفعه بجزء نحصوصاً ولداء موضع مخصوص فأنا استعماله من هذا وعاله ومنحه الثاني الذي هو مراجر القضي وقالوا من احتاج اليه ان ما لذيذا له الاخطاء من احتاج الى الذي التي ترزي فانه يلحق بالذيذ الذي يخطىء لا يقدر بقضاء ذلك اليوم الثامن بلع خامس اذا وصلت الى الفم لعدم المشقه بالتحرز منها بخلا... بخلاف البصاص ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي. المخاطر تعرفان تردينا من الناس إلى الهال ولا ترديه لها ولا يقبل على إحرالها ولا ينسى هذه لا تخطئ لا تغطئ وكذلك احيانا تحرج من الصادر الضخام تاره يكون من الراس فالذي ينزل مع الخياشيم فان ما نزل مع الخياشيم إلى الحلق يسمى ضخامه وما نزل من المنخل يسمى ضخاقا او نحوه زائلة زرعت على خياسين زينها رفعة زائلة اقتلقت بثيكة وانطريعة جنات الهضب وكذلك إلى حميات من الصادر لأن كثيرا من النخل إنما هو, إن هو ما يتحلل من بئك من الأوساخ إنما تأهله مع السؤال. ثم يخرج على قوة اجتدامه الارض إذا قد تغفرين الارض وتحتلق من البيت وينتلع الارض فإذا كان كذلك إنما وصلت إلى عقس الهرب هم مدرة ارتدعت واختلطت من البيت هذه الارض تغفر اخرجها سواء كانت من الصدر أو من الغرس أحردها إلى فمه ووصلت إلى الطغة في لسانه أردى وسطي فمه فإنه أسهل هذه فرادغنا لا إحراجها ومعلوم أنها شيء مستقلم وأن الكلاعها مشروها حتى بضعين الصائم فلما أمكنه يخراجها ويتلعها بدون ضرورة رأى بعض الغلماء أنه يختر بها والظهر الآخر يرى أنها غير مخطقة لأنها شيء يخرج من أنهم أو من الصدر فهي أشباه من ذيك ومعلوم أن الكلاعات ذيك لا يحب لأنه لم يتدم شيئا ولم يجنب شيئا من الخارج وإن كان يكره له أن يجمع ليقه ثم يبتدعه لكن لا فعل جمع عريقه ثم ابتدعه رحل يجمعه من كافر انكلاعه لم يتره بذلك كذلك نقوم عن النخامه لما كان الهجوم ألحقها بعضها بالطعام ولكن هذا صريح أنه لا يقتل بها الحج وصلت للطغة طرف لسانه وما لك إلا أنها أولا لم, يكن لم تكن معلوفا لتعاطيها وابتناعها تانيا انه قد يشقه فقد يشق التخلص منها تخليصها لنبيه من وذاليا انها شيء يحرجه من الحذر او من الراس فهي من الانسان لن تكون شيئا جديدا استدعاه فيعذر بذلك ولا يكون مستقن ان شاء الله التاسع أنحجامة خافة حاجما كان أو محجوما نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريوة وعائشة رضي الله تعالى عنهم وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر, أحد عشر نفسه قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن مديني وحديث ابن, وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني من المفتلاف المختلف فيها اختلافاً واسعاً حيث لن ينهب إلى الإحطار من حجامة إلا الإمام أحدث فأصلح القوم بإحطار الفاديم والنهجوم من مهردات المذهب أن الأئمة الثلاثة فلا يرون الهجاء مفطرة واحتمدوا على ما نكرنا أولاً أن الهطرة يكون بما يخرج لا بما ينخل يخرج بما يأكل لا بما يأكل كطان ونحوه والجوام ان هذا ليس مضطهدا ولو كذلك لن تغفر الحائط لانها اثرت بما يحوز وهو الدم وكانه هسه وقالوا ايضا ان الحجامه علاجا علاج ودواء أن العنال لا كان استفراراً نحوه فلا يفضل يختن بها وقاسوها على أحضان الأحدثين المائر والغائر ونعلوم أنه لا يحصل به إخطار من الإجماع واستسلم من حيث الدليل لهذا الحديث الذي في صارح المخارج وهو الأبوى ما احتجوك وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجنا وهو صائم واحتجنا وهو محبط هذه اللواية البخاري وأن غيره غير البخاري من الذين حضت الحديث فقالوا احتجنا وهو صائم المحرم فهذا يحتاج, يحتاج من وهو صاحب مهرب. يحتاج من الجواب على هذا الحديث سنعود قال الشاعر إنه يسوق حيث أنه منع الناس هو الذي رواه ومع ذلك يرى أن الحجامة مفتت وأن أن من وأن مجحت اليمة فتقصى فلأني ذلك ما يحسن يومه إلا غيره وأيضاً فأجاب عنه شيخ الإسلام من شيء تي... ميه غيره لأن الصحيح رجم الظلمة في ذكر الحجامة وهو يذلك كان أحمد كان أحمد رضي الله رضي الله يقول ليس في فهدي في ذكر الحجامة إنما هي خطأ في ذكر الصوت ليس في ذكر الصوت إنما هو خطأ من العرب والدواج اتدلوا ليالناس أصحاب العدلات الذين هم سلاملتهم ملازمون له وذين روايتهم له أهبر لم يأكدوا فيه الأصل إنما قالوا يحتاجنا وهو واحد أهبروا سلاملتهم وإشهرهم في صغير جبيرا ونغوة إذ ما ذكر الصور. هجامة هستون دعوا التلاملات الذين ليسوا مشهورين فهو كان ذلك لما أغذره المشهورون الملازمون له فيقوم الأخلا إن ذكر في جانة بالصائم لهذه العذبات خطأا وإن مهيه أنه احتجم وهو محرق هذا الجواب واحدون قالوا ان هذا الحديث فيه كانوا بين الصوم والإحرار وأن تتعلموا أنه لم يكن مهرماً وهو في البلد ما يمكن أنه أحرار وهو مقيم بالنديه إنما أحمن وهو مساحن بين الكتب الندينة بلدر السفر ويمكن أيضا أنه لما أحس لذلك آلما أحس من الألم أذاها ألا ذلك الألم له الإفطار إن كان صائما وأن الغيامة إفطارا فهذه نقول لله ثم من احن تحتاجناه واغضبناه ريان بين علينا هو ذا يا قوم ان انكم لو صالحتم وسبتم وظلمتم يذل ربكم السماء ويقول تبعينا أن الناس نكرى أنه صائب والصائب هو الذي انسك واعتدى من ذلك الصوم ولم يرى الحجانة من آهية الصوم وهذا فيحضره من يقول بذلك، ذلك وبكل حالة زي هذا الحديث هذه هي هذه الاعتمالات وهو حمدة العلمة في الثلاثة هذه هي هذه اعتمالات اعتمال انه مسوح واعتمال انه خطا من ان الثواب وهو محرس كما يقول الواهد ولا اعتمال الثالث انه حسن للسلاة والمساهر الغذوب قلت بإمام الرحمن أن تدلع لمن ذلك من الصحابة فالكبيرا من الصحابة يرون الحجة التي مخطرة جماعة من الصحابة من هدوان فلخل منهم من الأولاد وخل ذائر منهم من عباس يرون أن من أخطر من أحتاجه من فتح أخطر هذا جديد. ولكن أصرح لأننا في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم أرضنا الحالب والنهجون فإن هذا حديث صحيح. ذكر ذابهم أنهم الحقوا بالمتواتر. بلما حد التواتر يقول الشالح الله النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيه. ولكن لك رباره البيادة. لك رصاهبنا صلى الله عليه هذه الهداية الهماية عشر. يعني الله هو عشر من الصحابة. وإن كان كثيراً منها فيه لبعض أو لا يحلو من علّة <تصفيق> وأصحها هذا من حديث أنه لا يساغ إليهما الثالث حديث الهودان وحديث سداد وكذلك حديث ناقل من سنان أو ناقل من يسار وقيل إنهما إثنان أليهما صحبين، ناقين من الشمال، ناقين من اليسار، ولا هما جميعا رضوا يا الحديث في الجهال فمن هذه الطرق يعني الحديث الأولين، وحديث الشداد رضواهما على السفر، ورضواهما. أهل المسالين وآهل الزحاة الذين صحيحين، الصحيحين وإتعارا من من وكذلك بقية الحديث فلما سكاهل الطرق هذا الحديث أطلع به به من به بصحاته وهبوثه من عنها الطرق أطلع الآلم والنهجو الذين قالوا لا يخطر الحاجم والمحجوم من أسلال إلمة الله بعد أن جاءوا عن هذا الحديث فسلكوا في جواب عدوى علمة فقال بعضهم إنه نسوع بحديث ابن عدى السنبيه مزعل والجواب أن القول مقدما على الزعن فإن الزعن يحتمل ونحتاج للعذر وقيل أوجاب كثيرا من الفقهاء لأنهما أحطر بسبب آخر أحطر الهاجم والنحجوم يعني لا للحجامة بل كان قد أحطر بسبب الله للحجامة الله قال افطرا لانهما كانا يغتابان او سمعهما او لقيا اليهما انهما يتعاطيان الغيبه لكن الذين قالوا ذلك لم يقولوا ان الغيبه تغفر حتى قال احمد لو كانت الغيبه تغفر او ما صاح فكيها تزعمون أنه ما يغتاباني وانتم لا تقلون من أفطار من يغتاب والعلوم أنه لما ذكر الحجامة على أن السابب هو الوصف فالوصف يغتابر السابب الوصف وهو حاجم مهجوم يغتابر هي متعلقة مهي الحقور فعلى كل حال لما تبين فينا هذه الأذلة لم يكن لنا برد من الأخذ بهذا الحبيث وعلى هذا الحاجن قد يفتل لماذا يفتن الحاجن والجواب كلوا في زماناً قديم وأدركناهم الحاجة يلتصف المحاجد ولا يحلو من أن يحفى لطابرينه شيء من الدم وغالبا أنه قد يبسج عريقه وهو لا يسرع وإن لم يحس من طعم الدمي من حلوقته أو لحرارتها وطوبتها وغارتها فيخطروا من هذه الحيثية الحاجم يخطروا لكونه ينتظر وإن فهو معدل في مدنه شيئا. أنه في هذه الألمنة فقد وجدتنا الحاجم لا يتعاطى فيها الانتصار آلة يجعلها على الجرح التي هي بالنحجون ثم يمسكها لتنتصر بمعنية لقوة الانتصاط الهوائي من غير أن يمسها بسبح ولا ينجدها أما في القديم كانت المغاية عبارة عن حديدة بثناء القعب إن عرف القعب الذي يجعله لأن الشقاية يصم فيها الناء ولكنها صبيرة ولها وطاربها فيها علىها الذي يسد بقطرة فالعالم ينتص الهوى الذي فيها حتى تلاصقنا من النهدون ثم يسده بقطرة يسد هنا هذا الطرس لكل قطرة في انتصاصه يخرج دما مع الانتصاص ولا بد غالبا يختلف ساعة ينفضه إلى حيث من قمته ساعة لا يحضر به لكن لما وجدت هذه الآية التي إنما يمسكها بيده ويرضع عليها حتى تتمكن من جلد المحزون ثم مع ذلك؟ يقول هذا سنتصل بطها ثم زمنا يريك وإلا يقول لا نقول الفاحش يعنى لا يدخل في الحديث، حيث أنه لم تكن العلة موجودة فيه، وأما نحول فإنه مراد بكل حال، وذلك لأن العلة إخراج هذه الفضة التي في جسده من الدم. فهو مفتغى كما أن دم الغير ودم النفاة مفتغى يكشف السؤال يا للأذنة عن إحراج الدم التهالي فنقول إن كان إحراج الدم كثيرا فإنه يمساكم في جعبه وإن كان قليلاً ذنق وعذاء لا يهضم وذلك لأن الله لا يقنق عليه يكسر مثل حاجم ولا, ولا محتاجين أن التخالي لهذه يحتاج إلى هذا النبي عندنا في فالتحرير الدم كما هو معروف وظالم أنها ما تكون إلا قليلتان يعني في البروات نحو إذنين سنتي هذا لا تتصل أحياناً إلى حد وكذلك إذا تم رؤوا قليلاً فلا يلحقوا من سجعه وأن الشط والفض فالفضل هو أن يشقع مكدن رأسه يعني عندما انتهى الجديد ومكدن من عبث يشرط بشكين على نهوه فيحفظ منه دماً فيسنى غبداً هذا يحفظ منه دم كذيء فيحفق بالحجانة فيحفظ روحانه لكونه حجانة حقيقية وحجامته إنما غطرت لكوانا محتجا يغرب بدناه ويستهر هذا الاستهرار الكبير ذا يرحقه من مغطرات كما نكفر العاشر نفسه. نفسه. العاشر إنذان منوي بتكرار النظر لأنه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يسد الصوم بلا نزاع ولا بالمذي أي لا يسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة <تصفيق> من جملة المرتاد إذا إذا نظر فكفر النظر أو لمس متعمدا بشوة فانذاري غير فإن أنه فعل هذا يقتل لا هذين الأمرين كفر النظر بشوة إرواء فحصل للذات او لمس عمراته بشهوة وتلزم وتعمل نمسها او نماشرتها فانزم فانه يسف الصلاف هذا يريد اما بقية الحالات فلا لما نحن مكان ممارة الواحدة خرر ممارة الهيئة فعنزل فإنه لا يفضل لأنها لا يمكن تتحضر منها النورته هي الأحضر يعني ليس فيه بي له بيئة أخياء الثاني التفكير يعني كان محوة إنه محكى فتولى ما تذكر من بحاسن امراه هي امراه ثم خسر من اذان هذا الذكر فانزل فأن من اذان الشرف فان يكره ايضا عمل ليس للانسان اختيار الهجره اذا لا يبطل الثالث الاحتلال اذا نام واحتلى مثلا انزل فلا يبطل وذلك لانه غير اختيار فبعضا لو كان الناجل مليا لذلك لو كان مليا مليا فإنه لا يخفر الملي في خرونه خلافا هل يغفره أم لا يعني بي بي نمط عمل أشهدك عم إذا مثلا أنه لا نسى فأملأ أو تغضر النظر فأملأ هل يفتر أملأ؟ ولعن أن الأكبر أنه لا يفتر لأن المذي يثبت يعني إذا أخرج من دلاع النجون والطيام فهو ليس كلمذي المذيء لا يخرج إلا بعد شهرة قوية ومعنى فترع القويل وأما المذي لقد يحفظ لأن لنس أولئة للمباشرة أولئة لنظر فهذا يؤذى على هو الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لنس أو اشتناي أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزام عن مباشرة أشبه الجناع وأما المذي فلتخلل الشاوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه أو لإربه رواه جماعة إلا النساء إذا أقبل أو باشر فأيذن المني فإنه يستطف وكذلك لو لمس وكذب النمس فخافر من هذا منياً أولاً لشهوة مني فإنه في أستر وبكل حال الذي ذكرنا صريحاً أن شيخ الإسلام وعظهر يرونه من رفضاً لما كان من خلاف. وذلك لكهرس خروجه فيما من يعني لأنه نبي حالاً أنه يحرج من جنة الإتفاعه لأنه سبب فعندما له يوضع عنه أن النبي فإنه الحق فيما إذا كان خروجه من نبلاً أو بتحميلًا أو من أسرار او لمباشرة بالنفارج او ما ذلك فاذا حصل الانسان كان على اصلاع ذلك الشخص ارقض قضاء ذلك اليوم يا ريشانه ارقضا ثم معلوم ان الانسان عليه ان يتحفظ يتحفظ عن and التي bad من هذه so can بصره وكذلك than عن and ولا يقترب منها he خاف and that he said and that he said and that he said and بغير he said and لتكرالاً أولأه ونعماش بهذاك فهو عمي ما يغفعله لذلك هي حظم التقمير للصائد وهي خلال الجمهور على أنه لا ربطه ولكن هل يباح للصائم ان يقبل ابدا لا. بقول انه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما ذكر طائفه لكن اعتذرت بانه كان يملك اربا ويملك شهوته ويملك نفسه بروايه وايكم يملك اربا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربا فإذاً نقول إنه لا يباه إذا كان الإنسان يحشى أن يخطر منه إنزالاً أعوه وغان شهوة خامح ذلك وورد فيه حديثاً وإن كان فيه ضعف فإنه صلى الله عليه وسلم رخص به لسيخ ونهى عنه شابا وكانه نظر الى قوه الدافع قد لا يكون معه من قوه الحاجز المانع ما يكون مع الكبير او ما شبه ذلك بكل حال يمنع من التقريب إذا تخشي أنه يغفع بما وراءه بتنزال أو واطئ على ذلك أما إذا كان مجرد شفقة على ذلك فلعله لا بأسهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله لكن الانسان لا يقول هذا اذا هل كان الصائم بشيء ثم طاقه فليكن ذلك مفطرا وكذلك النظر القيء قلنا إنه لا يفطر الا اذا تامل التركيز فليس في احتياله ولا يفطر ان شاء الله بالقيء وكذلك إذا نظر إلى شيء لتوني فعما تحصل من الله له أن رؤيت